يقول الإمام أبو الفرج محمد بن الحسين أبو يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجبن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الخامس والعشرون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 الا وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وفي بيض احدكم صدقه قالوا يا رسول الله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 وعرفنا ما فيه من فضل الصدقة وأن الصدقة التي يؤديها الإنسان منها ما هو بالفعل كمن يتصدق بفضول المال ومنها ما هو بالقول وذلك مثل القول الحسن ومثل معاملة الناس بالحسنى ثم إن الصدقة بالقول تنقسم إلى قسمين منها ما هو تسبيح وتهليل وتحميد يعني ما يتعلق بالثناء على الله جل وعلا فإن الله يصيب صاحب الثناء ويكون ذلك بمثابه أجر الصدقة أو يزيد ولهذا كان ثواب التسبيح والتهليل والتحميد عند الله أعظم من ثواب الصدقات، فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز أنه يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وأما الثناء والمدح والتذلل لله سبحانه وتعالى فثوابه جاء. مبينا في هذا الحديث بل مبينا في أحاديث كثيرة أن الله تعالى يثيب فيها العباد بالأجر العظيم كما مر في حديث أن من قال سبحان الله سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض ولا إله إلا الله والله أكبر فيها من الثواب ما هو أعظم ثم أخذ المصنف رحمه الله يورد الأحاديث الدال على فضل التسبيح والتهليل والتحميل وانتهينا إلى ما أورده رحمه الله من حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها مما اخرجه الامام احمد والامام النسائي ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لها سبح الله مئة مرة مئة تسبيحة فانها تعدل مئة رقبة ولد اسماعيل واحمد الله مئة تحميدة فإنها تعدل لك مئة فرس ملجمة مسرجة تحملين عليهن في سبيل الله وكبر الله مئة تكبيرا فإنها تعدل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة أهلل الله مئة تهليلا قال لا أحسبه إلا قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يوميذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت هذا الحديث قال إنه أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة وقال قال عن حديث احمد انه حسن وهو يعتبر من الاحاديث المتأخرة التي علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لان ام هاني رضي الله تعالى عنها من مسلمة الفتح يعني من اسلم يوم الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بيتها واغتسل فيه وصلى فيه فيعد هذا الحديث من الأحاديث التي لا تقبل يعني النسخ من جهة تأخير أو تأخر ورودها بالإضافة إلى أنها من باب الأخبار ومعلوم أن الأخبار من الأحاديث التي لا تقبل النسخ قال وخرجه أحمد ايضا وابن ماجه وعندهما وقولي لا إله إلا الله مرة لا تذر ذنبا يعني كلمة لا إله إلا الله ولا يسبقها العمل ومعنى ولا يسبقها العمل يعني كل أعمال بني آدم لو أردنا أن نفاضل بينها نجد أن أفضلها وخيرها أن يقول الإنسان لا إله إلا الله. قال وخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنحوه قال وخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال ما صدقة أفضل من ذكر الله كل هذا يدلنا على أن ذكر الله جل وعلا يفضل غيره من الأعمال الصالحة وذلك لأن فيه ثناء على الله وفيه مدحا لله جل وعلا وفيه شكر لله والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا للعبادة وهذه الأذكار فيها هي محض العبادة فمن هنا كانت أفضل الأعمال قال وخرج الفريابي بإسناد فيه نظر يعني إذا رجب يحكم على هذا الحديث بالضعف الشديد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعة من فاته الليل أن يكابده وبخل بماله أن ينفقه وجبنا من العدو أن يقاتله فليكسر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب أو من جبل ذهب أو جبل فضة ينفقه في سبيل الله عز وجل وقوله من فاته الليل أن يكابده يعني أن يقومه يكابده بالقيام وذلك بالصلاة والذكر وبخل بماله أن ينفقه يعني في سبيل الله وجبنا من العدو أن يقاتله أن يخرج للجهاد في سبيل الله فإنه يمكنه أن يستعيض عن هذه الأفعال بالاشتغال بذكر الله قال فإن الاشتغال بذكر الله كأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وفي هذه الرواية جاء سبحان الله وبحمده وقد جاء ايضا في روايات اخرى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فانها احب الى الله عز وجل من جبل ذهب او من جبل ذهب اين ان ينفق الانسان ذهبا مقداره وحجمه كحجم الجبل وكذا لو كان الجبل من الفضة قال وخرجه البزار باسناد مقارب من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومعنى مقارب يعني من حيث الضعف لأنه اشار الى ان حديث ابن عباس حديث ابن امامة يعني فيه ضعف واشار الى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بإسناد مقارب إلى حديث بن عباس رضي الله عنه هذا الذي ذكره لانه أخرجه الطبراني في كتابه الكبير قال مرفوعا وقال في حديثه فليكثر ذكر الله ولم يزد على ذلك ثم قال وفي المعنى يعني هذا وهو الاستغال بذكر الله فيه من الثواب العظيم ما يفضل ثواب الانفاق في سبيل الله وذلك لأن الذكر خاصه إذا كان الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه أو يذكر الله في مجلس خاص به فإن الإخلاص الذي يرافق الذكر لا يتأثر بشيء كما تتأثر النفقة كما تتأثر النفقة بالرياء وبالسمعة وغير ذلك ايضا ذكر الله سبحانه وتعالى عندما يشتغل به العبد يكون بهذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بخلاف الانشغال بغيره من العبادات سواء كانت بدنية كالصلاه او الانشغال بغيره من العبادات اذا كانت مادية كالصدقة ونحو ذلك فانه قد يدخل في ذلك شيء من الحرص وشيء من يعني الاحساس بالتفريط وكل هذا مما ينقص, ينقص الثواب بخلاف الانشغال بذكر الله فالإخلاص فيه أظهر ومن هنا كان الثواب فيه أعظم والله أعلم ثم قال رحمه الله الحديث السادس والعشرون قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة على هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم يقول سؤال ذكرت في درس سابق بأن المحتسب في ظل دولة الإسلام لا يجوز له أن ينكر المسائل الاجتهاديه فإذا كان الإمام متبني لبعض الأحكام الشرعية فهل يجوز للمحتسبين أن ينكروا الأحكام الاجتهاديه التي تخالف ما تبناه الإمام السؤال الثاني هل تعريف فرض الكفاية الذي ذكره الإمام النووي في صحيح مسلم جامع مانع إذ هناك تعريف آخر أما السؤال الأول نحن قلنا مما ذكر الإمام النووي في كتابه شرح مسلم في قضية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أن المسائل الاجتهاديه لا ينبغي للمحتسب أن ينكرها أو ينكر ما يجتهده إمام آخر لأن الأمور الاجتهادية قائمة على عدم ظهور الدليل والاشتهاد وفق ما يراه الانسان من قياس او مصلحة حيث يغيب في غالب الاحيان الدليل الصريح النص او الظاهر فعندئذ يسوغ للامام ويسوغ للمجتهدين ان يسد يجتهد فاذا اجتهد امام اذا اجتهد مجتهد وتوصل الى راي وهذا الرأي تبناه فليس لغيره ان ينكر هذا الراي ويعده من المنكرات بل ان كان يرى خلافه يظهر رأيه ويعمل به واذا رأى غيره يعمل برأي المجتهدين الاخرين فلا يجوز له ان ينكره لان الاجتهاد سائغ له وما دام من حقه ان يجتهد ولم يكن ثم دليل صريح يخالف ويدفع مجتهده فيكون اجتهاده يعني له اعتباره هذا ما ذكره الإمام النووي وما قررناه في الدرس الماضي لأن المسألة مبنية على هل الحق يتعدد أو لا كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الاجتهاد يقبل تعدد الرأي وتعدد الحق واستدلوا على ذلك بان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم بعد ان عاد من غزوه الاحزاب بعد ان عاد من غزوه الاحزاب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل اذ جاءه جبريل وقال له هل وضعت لامتك يعني تخلص من ملابس الحرب فإن الملائكة لم يتخلصوا والله تعالى يأمرك ببني قريضة وذلك لأنهم كانوا قد نقضوا العهد وخالفوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا لهم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة وخرج الصحابة رضوان الله عليهم ميممين أشطرة بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر، فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بذلك للاستعجال وقد تهيانا وتعجلنا وقد حان الصلاة العصر ولما نبلغ بني قريظة فنحن نصلي في الطريق لأننا قد حققنا الغرض من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سرعة الخروج. وذاب بعضهم وقال لا إن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريضة فنحن لن نصليها إلا في بني قريضة وإن أدى الأمر إلى أن نتأخر ونؤخر الصلاة ولم يصلوها إلا بعد أن غربت الشمس بعد أن غربت الشمس عندئذ صلوها ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه فسكت وسكوته صلى الله عليه وسلم إقرار فكأنه اقر كلا من الفريقين لأن ما فعله هو صواب وهو مثاب عليه ومن هنا استنبط الفقهاء أن قد أن الحق قد يتعدد وأن كل مجتهد مصيب ما دام قد أفرغ الجهد وما دام قد بذل الجهد والاجتهاد فيعتبر مصيبا وذام بعضهم إلى أن الحق واحد والإصابة تكون واحدة يعني أحد المجتهدين هو المصيب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته والآخر يكون له أجر واحد على اجتهاده لكننا لا نستطيع أن نقطع بأن فلانا هو المصيب وأن فلانا هو المخطئ نقول الصواب واحد والخطأ غير متعين على شخص وما دام غير متعين على شخص فعندئذ هو على اجتهاده وله أن يعمل به وليس لأحدنا من ينكره عليه هذا معنى ما ذكرنا في ذلك الدرس من أن أه المجتهد اذا راى امرا وراى غيره خلافه فليس له ان ينكر على من خالفه في اجتهاده اما المساله الثانيه التي جاءت في السؤال وهي تعريف فرض الكفايه فرض الكفايه يعرف علماء الاصول أنه واجب على مجموع المسلمين لا على جميعهم انه هو الواجب على المجموع لا على الجميع بمعنى انه اذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين اذا قام به فرد سقط الاسم فيه عن بقية المسلمين وضربوا مثلا لذلك بالامر بالمعروف النهي عن المنكر وقالوا انه ايه فرض كفاية يعني ما دام في المجتمع المسلم من هم من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولو كان واحدا فهذا يغني عن بقية المسلمين بحيث انه لا يلزم الجميع هذا ما يتعلق بالسؤال سؤال آخر يقول رجل تبرع لمبلغ أربعة آلاف دينار أردني لبناء مسجد لأربعة عشر ألف دينار أردني لبناء مسجد ودفع المبلغ الى شخص مسلم ولم يطلع على كشف حساب في ذلك هل يجوز المحاسبة على ذلك بعد او بفترة عشر سنوات السؤال ما يعني غير غير واضح اذا كنت قد وثقت بالانسان المؤمن ودفعت له المال وكان قد قام ببناء المسجد ثم جئت بعد عشر سنوات تريد محاسبته ان اردت ان تحاسبه بمعنى ان يظهر لك كشف حساب ان كان قد دون وسجل ذلك واطلعك على كشف الحساب فبها وان لم يكن قد دون والمبلغ الذي اخذه بابنا إليك أن تسأله وتحاسبه لا بأس ما في شيء إذا كنت شاكا في أنه ما صرف المبلغ لكن عليك أن تعرف قضية واحدة وهي أنك ما دمت قد استأمنته فالأصل فيه الأمانة إلا إذا ثبت لك خلاف ذلك واتضح لك أنه ما قام ب الواجب أو ما قام بما كلفته به، فلك أن تحاسبه، فإن تبين لك صدقه فالحمد لله، وإن لم يتبين لك صدقه فلك أن ترافعه، تترافع معه في الق للقضاء، والله أعلم. يقول هل من أتا أهله يؤجر، ولو لم ين التقرب إلى الله بذلك؟ ظاهر الحديث كما مر بنا في شرح, في شرح هذا الحديث في الدرس الماضي أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان إما أن ينوي بها ابتداء وجه الله وإما أن يفعلها على أنها عادة وظاهر الحديث أنه ان فعلها على سبيل العادة يوجر لقوله وفي بضع أحدكم صدقه لكن تكلم الإمام ابن رجب في هذه المسألة وبيّن أن هذه العادات لا يحكم لها بأنها عبادات إلا إذا نوى فيها وجه الله إلا إذا نوى فيها ابتغاء وجه الله ما جاء من الفاظ مطلقة يقيد بابتغائه وجه الله فالإنسان مثلا اليوم الذي يمتنع عن شرب الخمر والإنسان الذي يتعرض للزنا ويمتنع عن الزنا ما دافعه لذلك إن لم يكن عادة يعني بعض الناس قد لا يشرب الخمر لانها عادة ما تعود وبعضهم لا يأتي الزنا لأنه ما عرفه وما تعود فهل هؤلاء بتركهم هذه الأفعال يسابون ظاهر الحديث أنهم يثابون لكن الواقع والذي جاءت به الأحاديث والآيات أن الثواب إنما يكتب لمن ابتغى بذلك وجه الله فإن ابتغى بذلك وجه الله في تركه الزنا وشرب الخمر والسرقة فهذا يثاب اما اذا ترك هذه الاشياء واراد بها السمعة او اراد بها الرياء وما قصد بها وجه الله فانه ياثم لانه لم يكن ممتثلا لامر الله جل وعلا فكذلك الأفعال التي ظاهرها الطاعة لا تكون ثوابا إلا إذا قصد بها وجه الله يقول يقول أين تقابل قريضا وكم المسافة بينه وبين المدينة بني قريضه منازلهم كانت تبدا من حره واقد وتمتد الى عاليه المدينه وهي اليوم تاخذ جزءا من الحره الشرقيه وتمتد أيضا تأخذ جزءا من عالية المدينة يعني المنطقة التي فيها المستشفى الوطني والمزارع التي هي أمام المستشفى الوطني تلك هي منازل بني قريضة أو قريبا منها لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نزل عند محاصرتهم بني قريضة في ذلك الموضع عند المسجد الذي كان يسمى بمسجد بني قريضة وهو مسجد معروف الى وقت قريب يقول شخص ادى الصلاة وبعد ان فرغ من الفرض اكتشف ان في المكان صورة كلب اكرمكم الله هل يعيز صلاته ام تجزيه بعد معرفتي بوجود الصورة والتصلاة الجواب الصلاة في المكان الذي فيه صورة لا تؤثر على الصلاة وجود صورة كلب أو صورة كذا نعم الملائكة لا تدخل في الأماكن التي فيها صورة والناس اليوم وقد تساهلوا في امر التصوير وفي امر الصورة وفي امر المجسمات يضعونا في البيوت على صور الادميين وعلى صور الحيوانات لا شك ان هذه الاماكن كما جاء ان الملائكة لا تدخلها لكن لو ان الانسان صلى فيها صلاته صحيحه إلا إذا استشاغل بالصورة أثناء صلاته أو وضعها في قبلته يعظمها أو نحو ذلك فعندئذ يطرؤ على الصلاة ما يبطلها لكن مجرد الصلاة في المكان الذي فيه صورة لا أثر له لا هذا السؤال ما عندنا يعني اذا امكن انها تجمع بين الاثنين تتزوج وتكمل دراستها يكون افضل والامر متروك لها ان شاءت هي ولولي امرها هو الذي يعرف مصلحتها اما الفتوى العامة ما نستطيع ان نقول انه زواجها اولى لها ولا تعليمها اولى لها هذا متروك لي معرفة المصلحة التي يعرفها طبعا لا بد ان يؤخذ رعي المرأة في الزواج في كل الاحوال سواء كانت كبيرة او صغيرة ستة عشر سنة ليست سن صغيرة المرأة تح... المرأة تبلغ من عشر سنين في اطلع عشر سنة وكثير من النساء عندما بلغنا ستة عشرة سنة كنا امهات وست عشرة سنة ليست السن صغيرة حتى يستغني الوالد وللولي لا بد من اخذ رأي المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح الايم حتى تستأمر والايم ولا البكر حتى تستأذن لا تنكح لا الايم اللي هي من سبق لها الزواج حتى تستأبر يعني حتى يطلب أمرها تقول أنا موافقة وزوجني وأما البنت الصغيرة فلابد أن تستأذن يستأذنها وليها ولا يجوز له أن يجبرها على الزواج خصوصا إذا كانت في هذه السن يقول ورد في شرحكم للحديث كلمة مرفوعا وكلمة دليل المطلوب المعنى لهاتين الكلمتين اما كلمة مرفوع نعجب نحن من السؤال من من هذا السؤال لان المفروض ان الطالب الذي معنا يعني يعرف هذه المصطلحات ومع ذلك كلمة مرفوع معناه منسوب الى النبي عليه الصلاة والسلام لان نحن عندنا الاحاديث التي تنقل قد تكون منسوبة الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تكون منسوبة إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقد تكون منسوبة إلى التابعين فما نسب وانتهى السند فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المرفوع وفي هذا يقول صاحب البيقونية وما أضيف للنبي المرفوع وما لصاحب هو الإيه وما لتابع هو هو المقطوع ما يضاف إلى التابع يسمى بالحديث المقطوع وما يضاف إلى الصحابي يسمى بالحديث الموقوف وما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالحديث المرفوع وأما الدليل فالمراد به الدليل الحكم الذي نستند عليه دليل الحكم الذي نستند عليه من قول النبي عليه الصلاة والسلام او من كتاب الله فالآية من كتاب الله او الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره يسمى بالدليل تكملة الساليوجر. هل يجر من اتى أهله إذا كانت تروح إذا كان تزوج لله ويكتفي بالنية الأولى كأنه يريد أن يقول يعني هل هل المتزوج المتزوج يريد بذلك الاحصان تكفيه نيته الأولى الجواب لا المعروف أن الإنسان مطلوب منه إذا أراد معاشرة أهله أن يذكر الله سبحانه وتعالى فذكره لله في ذلك الوقت فيه إشعار بالنية كأن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مما يشعر بأنه يجدد نيته وأنه يريد بذلك لكن إذا كان وآشرته أهله لمجرد المتعة فهذا الذي هو محل النزاع هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة السلامة يراد بها القطعة من جسم الإنسان التي ترتبط بقطعة أخرى بينهما مفصل يعني العظام الإنسان خلقه الله تعالى من لحم وعظم ودم فعظام الجسم الذي يتركب منه جسم الإنسان هذه العظام تسمى بالسلامة ومن احكام خلق الله جل وعلا للإنسان الربط بين هذه العظام بمفاصل بحيث يتمكن الإنسان من تحريكها وبحيث تعينه وتساعده على الحركة فهذه المفاصل التي تربط بين العظام تسمى بالسلابة و. جاء في هذا الحديث وفي غيره ان للانسان ما يزيد على 360 او نحوها من القطع قطع العظام المترابطه التي تكون جسم الانسان بدءا من راسه الى اخمص قدميه وحيث ان الانسان المؤمن حريص على أن ينقذ جسده من النار وأن يحمد الله تعالى ويشكره على أن خلقه فأحسن خلقه وصوره فأحسن تصويره هذه الاجزاء من الإنسان تتطلب أن يقدم الإنسان الشكر لله تعالى على خلقها له وتيسيرها له ولذلك هذا الشكر الذي يقدمه هو الذي يسمى بايه يسمى بالسلامة وبالصدقة التي يحتاجها أو تحتاجها السلامة من الإنسان فكأن أقل ما يمكن أن يحمد الله أن يحمد الإنسان الله تعالى عليه في اليوم بعدد سلام جسمه بعدد سلام جسمه بحيث إن كل جزء وكل عضو من أعضاء الجسم يختص بشكر لله جل وعلا سواء كان هذا الشكر بالقول أو كان بالفعل ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكرنا ويحثنا على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى شكر الله تعالى والثناء عليه، لأنه إنما خلق من أجل ذلك. كما قال جل من قائل أو كما, كما قال جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فإذا الإنسان مطلوب منه أن يعبد الله تعالى. ومن اظهر انواع العباده كما مر بنا في الدرس الماضي ذكر الله فان ذكر الله هو اعلى انواع العباده ومن اعظم انواع العباده الثناء على الله بما هو اهله وشكره ودعائه فطلب من عبد المؤمن أن يشكر الله تعالى وأن يذكره وأن يثني عليه بقدر هذه الأعضاء من جسده وهذا أقل ما يمكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث أن على كل إنسان أن يعبد الله وأن يقدم من علامات العبادة والطاعة ما يوافق عدد أعضاء جسده هذا أقل شيء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أساليب الشكر لله تعالى على ما منّه وعلى ما أعطاه أساليب هذا الشكر متنوعة فمنها ما هو ذكر لله ومنها ما هو صدقة ينفقها يتصدق بها ومنها ما هو الإحسان إلى الآخرين بأن يعينهم على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى الحياة وعلى أن يقدم له المعروف كل ذلك يعد من الصدقات التي يقدم بها الإنسان الشكر لله سبحانه وتعالى. يسأل سؤال يقول الرؤيا في المنام خاصة الموت وبعد مدة 24 وعشرين ساعة أو أكثر من ذلك الرجال اثنان على ذلك الرؤيا تصبح واقعا في الدنيا. الرؤية رؤية المنام تختلف باختلاف الأشخاص والأفراد فما يراه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ما يراه الأنبياء هذه رؤية حق وهي نوع من أنواع الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ به يعني في الوحي الرؤيا الصالحه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح والله تعالى قال له وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه وقال في ايه اخرى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون اذا فالرؤى التي يراها الأنبياء هي ضرب من الوحي وهي حق واما ما يراه غير الانبياء فقد جاء في الحديث ان ما يراه الناس على نوعين رؤية صالحه وهذه قد تكون من المبشرات وتكون حقا يرى الانسان امور يطلعه الله تعالى عليها وهذه الرؤى الصالحة لها تعبير والإنسان إذا ما تعرب لها يحق له أن يطلب تعبيرا لها وهذا التعبير بمعنى التفسير لهذه الرؤى قد يجد الانسان من يعبر له ومن هنا طلب من الشخص اذا راى رؤيا ان ينشد من يتوسم فيه الخير ان يعبر له الرؤيا وهذا كما حدث واخبرنا الله تعالى عنه بقصه الرجلين اللذين كان مع يوسف عليه السلام في سجنه حيث رأى احدهم انه يعصر خمرة ورأى الاخر انه يصلبه فتاكل الطير من راسه وطلب من يوسف عليه السلام ان يعذب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه في ايامه اذا صلى الفجر يعني بالناس اماما وبعد ان يفرغ من الصلاة يلتفت اليهم ثم يسألهم هل رأى منكم رؤيا يعني هل هناك احد رأى رؤيا فمن رأى رؤيا يخبره فيعبر له رؤياه لكنه اخبرنا صلى الله عليه وسلم يعني بعلامات للرؤية الصالحة وبأضغاث الاحلام هناك رؤى للشيطان فيها اثر وهذه الرؤية غير الصالحة وهي التي تسمى بأضغاث الاحلام او تسمى بالرؤية يعني غير الصالحة وهذه قد تكون لها أسباب كما يذكر علماء النفس أن من أسبابها أن ينشغل الإنسان بقضية من القضايا الدنيوية مسألة خصومة نزاع تطلع إلى مكانة اجتماعية أو إلى درجة ماليه يعني نفسه متعلقه بالدنيا ورغباتها فهذا قد يتعرض في منامه الى رؤى تدور حول هذا الذي يخطر في باله فهذه رؤى مجرد ادغاه احلام وهناك رؤى الشيطان له فيها اثر وهي ما يراه في منامه من أمور هو يكرهها ويخشى منها ويخافها ومثل هذه الرؤى إذا كان الإنسان نائما ورآها ثم فزع عليه أنه إذا قام أن يستعيد بالله ثلاثة ويتفل عن يساره ثم يعود لنومه بعد أن يذكر الله جل وعلا وينام على يمينه فإن الله يصرف عنه السوء وبعض الرؤى كما يقول علماء الـ الـ أو العطباء وعلماء النفس أنها نتيجة كوابيس والكوابيس هذه تأتي نتيجة أن يأكل الإنسان طعاما ثقيلا ويملأ جوفه بأكثر من حاجته فإذا نام يعني ضغط الطعام على, على جوفه وسبب له نوع من الرؤى التي نسميها بالكوابيس فيرى فيها أنه مختنق ويرى فيها أنه يعني ألقي في مكان في بحر أو في نهر أو في عين وقد أحس بالاختناق وهو يريد أن وربما بدأ يصرخ ويولول فقد يسمعه من حوله وفي الغالب أن من يعني يرى هذا النوع من الكوابيس يشعر به من حوله من كثرة حركته وابطرابه ولحو ذلك إذن فهي الرؤى مختلفة منها ما هي رؤيا حق ومنها ما رؤية هي رؤيا ليست بصالحة والإنسان يستطيع يعني يعرف ويميز بين هذه الرؤى بحسب ما تهيأ له قبل النوم فمن كان ممن يذكر الله تعالى عند نومه ويقرأ المعوذات ويحصن نفسه وينام ثم يرى رؤيا في الغالب إن هذه الرؤى تكون من الرؤى الصالحه وأما من ينام حسب ما اتفق ولا يذكر الله حتى قليلا فهذا قد يتعرض هذا الشيطان فتكون رؤاه شيطانية ونحو ذلك والله أعلم يسأل سؤال يقول انا ولي امر ايتام اخي متوفى وقد قمت باستثمار اموالهم عن طريق شريك فهل يجوز لي ان اخذ نسبة معينة من ارباح اموالهم مقابل اشرافي عليها نقول ان كنت فقيرا ومحتاجا فلك ان تأخذ بالمعروف لأن الله سبحانه وتعالى أذن لولي الأيتام إن كان فقيرا أن يأكل بالمعروف وأما إن كنت غنيا أغناك الله ففي هذه الحال عليك أن تكتفي بالثواب من الله تعالى والإنسان عليه أن يضع نفسه في موضع هذا المتوفى وأن ي... يتصور ان هؤلاء الأيتام ابناؤه قد تعرضوا لليتم وان هذا المال الذي ترك اخوك وانت تقوم باستثماره تعتبره مالك الذي تركته وخلفته لاطفالك وايتامك فانظر كيف تتمنى أن يتصرف الناس في أموالك بعد موتك يراعون فيه احوال اولادك فافعل فان كنت محتاجا فلك ان ايه ان تأخذ وتأكل بالمعروف اما من يستغني يغنه الله ومن يستعف يعفه الله وان كنت تعطيها لشريك بتاجر بها لانك لا تحسن التجارة لكن مقابل اشرافك فانت تعد ايضا شريكا له في الاستثمار فان كنت في حاجه فلا باس وان كنت مستغنيا فالاولى والافضل ان لا تاخذ من مالهم شيء الله اعلم يعلق الامام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث فيما يتعلق بصناعته ومن اخرجه ودرجته قال هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو اذا مما يوصف بانه متفق عليه عند جمهور اهل العلم اذا قيل الحديث متفق عليه يعني اخرجه البخاري ومسلم ويستثنى من هذا من الإمام الشوكاني ومن قبل الشوكاني صاحب متن الشوكاني إلا هو صاحب المنطقة إلا هو الجد أو المجد بن تيمية مجد بن تيمية له مصطلح إنما يستخدم المتفق عليه فيما أخرجه الشيخان وأحمد إذا روى الحديث الشيخان وأحمد قال متفق عليه وإذا انفرد بروايته الشيخان دون أحمد يقول أخرجه الشيخان وهذا الاصطلاح وكما يقول علماء الحج علماء الأصول لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح وهنا الحديث أخرجه الشيخان قال هذا الحديث خرجاه يعني المخارية ومسلم من رواية همام بن منبه ورواية همام بن منبه هذه من الروايات ذات, ال... ذات التميز لها ميزة عند علماء الحديث ذلك لأن همام بن منبه رحمه الله وهو من علماء التابعين كان قد كتبنا صحيفة يعني كتابا عن أبي هريرة كتب صحيفة عن أبي هريرة فيها نحو من 140 حديثا وبعد أن كتبها استجاز أبا هريرة في روايتها وعرضها عليه وعرفت واشتهرت بين علماء الحديث باسم صحيفة همام ابن منبه صحيفة همام ابن منبلي وهي لا تزال موجودة يعني هذه الصحيفة مستقلة اخرجها احد علماء الحديث المعاصرين توفي قريبا رحمة الله عليه اسمه الدكتور محمد حميد الله في كتاب اسمه الوثائق السياسية الوثائق السياسية جمع فيه كثير من الصحف والكتب التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة ومنها صحيفة همام ابن منبه قال من رواية همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وخرجه البزار يعني في مسنده من رواية ابي صالح عن ابي هريرة يعني وهذا طريق غير طريق همام لان ابي صالح السمان ذكوان هو ايضا احد رواد الرواة عن ابي هريرة فكأن هذا الحديث مشهور عن ابي هريره رواه اكثر من راوي فهذا همام قد رواه وهذا ابو صالح السمان قد رواه